118. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون 119. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 112. وأملي لهم إن كيدي متين 113. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون 114. أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنوب فجتباه ربه فجعله من الصالحين وإيَّاكَ الَّذينَ كفروا لَيُزْلِقونَكَ بَأْثِ صَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحقه ما الحقه وما أدراك ما الحقه 119. كذبت ثمود وعاد بالقارعة 110. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية 111. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية 118. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما 119. فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية 110. فهل ترى لهم من باقية